جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب جرب جرب جرب أن تغير طريقة حياتك نعم نعم حياتك كلها هل تظن أن الأمر بهذا التعقيد كل ما تقوم به من أمور حياتية لن تغير فيه شيئا مجرد إضافة نفسية دقيقة. إنه الخير. الخير. احتسب الأجر عند الله في كل شيء في أكلك ونومك وعملك ودراستك. يصطحبني تطاعة الله وستر الفرق هناك في الآخرة. جرب، جرب، جرب، جرب جرب جرب